ونعاهد الله يا كل برومبوش بانه لن يقر لك قرار ولن يهنا جيشك بلذيذ عيش وطيب مقام ما دام فينا عرق ينبض وقلب يخفق نقول للقوم انها حرب صليبيه ضد الاسلام فيقولون لنا لا بل هم دعاة تحرير وسلام اي سلام الباده اي سلام الباده الذي تختصب فيه النساء وتسبح المساجد ويدرس فيه القران يقول لنا ربنا ولن ترضى عن كل يهود وللنصارى ومنافق العصر يقولون لا سلط يرضى فمن يصدق نصدق ربنا ام نصدق المنافقين صبرا يا نفسي صبرا يا نفسي صبرا يا نفسي مع الله والقدس تناديني والقدس تناديني والقدس تنادي صرخة آت صبرا فطريقي صبرا فطريقي صبرا فطريقي والحرث تنادي والحرث تنادي قلت ولنادي لمقوان اتذكر لما ودعتك يا اما وبكيتي علي من الاشفاق قلت يا ولدي لا تكوي كبدي يقتلني الفكر والاشواق فرحلت لأمضي في اما ضيت في الاعداء في الجنه اشدو وارتل احدو وارتل ايات القران واقابل فيها زوجي وبنيها قال الاخوان ايها الإسلام الاسلام ايها فتيه الاسلام ما عز راقص ونحن نرى اليس صاح كنايني وما صار فنان بسيف يهزه وليس حريا مسكه للصوارم فمن يترى للحق يرفع راية ومن يلتقي يوما الوغاب الاعاجمي